قولها دي رغبت اللي واعشقها يقولون قلبك للقل انا اصدايما نيتوك وانا قولها دي رغبت اللي واعشقها انا اللي راغبه واصق غار رحمن عشاقه وتشابقها ساج يهننا ومن طر م ب ر عاد وبروق تهشام مزونه فال وطال اين يغرقها عقب <تصفيق> س تشوف الفياض من النبات تضوا وجهها تشوف الزبدك نهر المار وفار قروق والاشدار ظاهر الزاهي ഗർജുന മലയ ച سادك يا رعل ولا عجع على ما قالك عاك لعل سلامه في حياتك ترافقها خذ فالقاص يلي تحب فالقاص قدروق ترى ونستك فخير حياتك تشفقها يقول أهلك اللي ما يا بشر بات المطرق عسى الله وسعها لنا ما يقها احب المطر والخيل واحب شوف النوق واحب الهنوف اللي تكشاف عاتقها لياس الشام بيض دبلن ما بعده النفرق كمل حاصم محاره يوم تافلقا لي اشفته قعمي حداني عليه الشوق ولو هو بكيفك كانوا شمال خدود اللي كمال وارد واشقها هذه رغبتي واروايتي والعمر ملحوب ولي رغبت بالحر على اشكار ونحققها وحبها الذي بهلونا تا الغرنوق لها الميزه اللي راعي الصن فيع عشقها لي صار فوق الاكرمك ان فيه سبوق ساره ويلاه تغطيك بن يا خلى العظم مفتوق فرها ومن حرصاتنا كاس وعلقها وعطيتهم الدغير نسور يذوق ذوق علشان يرمز لاختها حي غنا لي يا سادة اللي لا طرد مره ين بالحوق ابقى عن حضاره كل عيني نشوقا اسعتوا شاع هنيشامن توسع خاطر الضايق المغلوب على المارج له والطيب عجل انت صعب قها <تصفيق> يجي شاغ لهم لهب ناين وعلى محرض تنسوي za